والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء إنه بعباده خبير بصيف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 জন ইন ইমিন মুসিবত কবি মশি কুমুয়ন في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير